ام يا ام يا ام يا ام احصي ام ام ام ما بطل نين دمعات العين خذك مني زماني وبعدك وين محسن يا محسين ما ضبط الونين ودمعة العين محسن يا محسين خذك مني زماني وبعدك وين محسن يا محسين طارق من يوم فرقاك يا ريت متيت يا امي بچوان فرگني الفرح من يوم فرگات يا ريت يا امي بچوان خيالك تبدايد ورسمك يكمل محسن يا محسن خيالك تبدايد ورسمك يكمل محسن يا محسن تنشف عليكم وتهمل العين يظل يجري دمي حبل النهار ترضعنا دار مكة سنين بالكف عن عليها وتذكر الدار بالكف عن عليها وتذكر الدار يا سياط العز الا البين بينضل افكر لسه اثار يار قلبي يا تعب من بعدك ركن من بيتي انهار بعد ذكر كنبيتي ينهار يفز قلبي تري ويدكت الباب يحرك الهوثار الباب شذاب يفز قلبي تري ويدكت الباب يحرك الهوثار الباب شذاب يمت تمر علي وقلبك يحين محسن يا محسين يم علي وجلبك يحين محسن يا محسين ما ضط الونين العين محسن يا محسين خذك مني جمعاني وبعدك وين محسن يا محسين ما ضط الونين ودمعت العين خذك مني زماني وبعدك وين محسن يا محسن فارقني الفراح من يوم فرقاك يا ريتي متيت يا يوم بيشفاك فارقني الفراح من يوم فرقاك يا ريتي متيت يا يوم بيشفاك يا حياتي و براسك يا محسين يا اللي كتبت لي و براسك اتمين محسين يا محسين معلوم عليك و الروح مكسوره وما يلتم كسرها <هيد> خاطرها الكسار من <بن> بعدك ينو ايه فرقا لي ايش يصفر هاي بيس ما يسمى كل قدر يلوح نزلت ساعتك يا ابن بمر هاي ايش كثر نادت عليك بصوت مجروح ارجع لا تخليها بجمر هاي لا تخليها بجمر يا محسن ترى فراقك في دحي من بعدك ترى اتغير وضعي يا محسن ترى فراقك في دحي من بعدك ترى اتغير وضعي تعال نروح دارك بيس محسن يا محسن تعال نروح دارك بيس multimass ni 화�福ir mulassne ma pidoddi ma d Hospitalun theirnoc way ind shops the confort egg, ma sod as مني زماني وبعدك وإن حسين حسين فارقني الفراح من يوم فرقان يا ريكي يا يوم يا بيتي ومرسمك اتمين يا محسين تعالوا شوف حالي بعدك شلون انا ونتي ودمعي السيل على باب الانتظار وعل للعيون من بعدك يا يمه طول الليل تفز تروحك يلقي وما ينامون ونيوم ترهي بالآب والويل أخوتك وانا وإشعابك يدالون يم عليك يا نسمة الهيل يا مدة علي يا نسمة الهيل يا ورد بحظين أحلى البساتين شون أقدر أشميك قلي يا زين يا ورد بحظين أحلى البساتين شون أقدر أشميك قلي يا زين أنا نسيت اعتقيد يا يوم للظيم محسن يا محسين أنا نسيت اعتقيد يا يوم للظيم محسن يا محسين ضد الونين ودمات العيد محسن يا محسين خذك مني جماني وبعدك وين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 يا متي متيت يا امي بثمان خيالك تب وبرسمك تمين محسن يا محسن خيالك تب وبرسمك تمين محسن يا محسن الذكريات ملال جت تبكين قصت حالها وقع حزنها لا تباركي الحسن وحسين والثالث صقاق محسن ابنه انا اوصي اجتار التيت ونين اذكر امو الرضيع او تقل ونهين واسي زينبيل حر الابين يمقبر الحسين امدعي ليه وعسيسي لبيه الحر لبيه ويم جبر الحسين انت عيليه عساني الحكي يبرك بالمحبين محسن يا محسين عساني الحكي يبرك بالمحبين محسن يا محسين محسني يا خذك زماني وبعدك محسن, محسن خدك مني جمالي و بعدك وين محسني يا محسن ما بطلوا نين و العين محسني يا محسن خدك مني جمالي و بعدك وين محسني يا محسن ضاع كل من يوم فرقاك يا ريت متيت يا يوم بيشفاك فارق لهوفرح من يوم فرقاك يا ريت متيت يا يوم بيشفاك بخيالك thereof إبلعك تبتعي وبرسمك تمن محسن يا محسين خيالك تبتعي وبرسمك تمن محسن يا محسين المخ والهندسة الصوتية حمد جاسم الكربلاء يودى ثواب هذه القصيدة إلى المرحوم محسن حامد الإقرياطي بصوت الرادود الحسيني بارق الحمداني الكلمات للشاعر الحسيني حسام الحمداني ونسألكم الدعاء